ستة استمع على الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك مساء الخير يا سليم من أين أنت قادم؟ مساء النور يا أبي أنا قادم من دار العجزة دار العجزة؟ لماذا ذهبت إلى هناك؟ لأنني زرت المسنين وقد تمت الهدايا لهم هذا تصرف رائع يا بني، وكيف فكرت في هذا؟ كنت أقرأ القرآن الكريم، ورأيت آية يقول الله تعالى فيها وأحسن إن الله يحب المحسنين، وعندما قرأتها فكرت في الذهاب إلى دار العجز ليفرح المسنين هذا جيد، فمساعدة المسنين واجب علينا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا